ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنا مكناة النعيم